ايننكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أفسههم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من من يرى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا، ثم نقول للذين أشركوا أي نشركاء قم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن.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 أو كي يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أثأطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيهلقو إلا أنفسهم وما يشعرون